اذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وناديناه من جانب الطور الايمن وقربنا منجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صديق الوادي وكان رسولا نبييا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبييا ورفعناه مكانا عليا اولئك الذين انعم الله عليهم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 سوچ دب اللہ اللہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب واامن وعمل الا من تاب واامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه ولا يغلمون شيئا جنه عدن التي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 وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَمَتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فْوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ فَمَا رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حول فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهة بجفيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وَإِم مكُ إَِّا وَاردُهَا وَإِم مِكُم إَِّا وَارِضُهدَ وَإمُ النكُم إَِّا وَِضُهَا كانَانَ علىى رَبّكَ حَتُبََّ قُضم وَإِم مِكُم إَِّا وَارِضُهَا كانََ على رَبِّكَ حَكمََّ بُضَ وإذا ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا لَّالَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّنْ قَامَ وَأَحْسَنَ نَدِيَّ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئَاءَ قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا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 وَيُزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الذي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَا لَهَا وَلَدٌ ٱطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدًا كَلَّا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم غدا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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفضرن منه وتنشق الأرض وتخرق الجبال هدا أن دعوا للرحمن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 لقد أحصاهم وعذهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا